ألم تر أن الله سكر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ألم تر أن الله سكر لكم فَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إلا بإذنه اللَّهُ ذُو النَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ ذُو النَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ الانسانا لكفور ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكنهم ناسك فلكل امه فلا ينازعنك في الامر وَارْجُ إِلَى رَبِّكَ وَارْجُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أعلم بِمَا تَعْمَلُونَ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللههُ يَحكُ بَنَكُمْ يَمَ القامَةِ فيِي مَكُ تُم في تَفتَلِفُون اللههُ يَشك بََكمْ يَّن كياَامَتِ فيِي مكُ تُم فيِيه تَخلِفون لَ تَعلم أن اللهه يَلَ مَا في السَّماءِ وَالأَرض ذلك في كتاب ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير ان ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس له وَماَا لُِ الظَّالِمينَ مِنْ النَّصيد وَم ل الظَّالمينَ مِن النَّفيد وَإذاَا تُتْلَ عَلَهِمْ آياتُ نَ بَينَاتٍ تَعرفُ فِيوجوهِ الذيينَكَ فَمُنكَو وَإذاَا تُطلَ يَكذُونَ يَسقونَ بالِالَّذينَ يَتسْلونَ عَلَيهِم آياتنا يَكذُونَ يَسكونَ بالالَّذينَ يتسْلونَ عَلَهم آياتناَا قُلْأَفَأُونَ بِأُكون بِشَرّْم مِ ذَلِكُمْ انار وعدها الله الذين كفروا انار وعدها الله الذين وبئس المصير, وبئس المصير